أحذر الله رب العالمين أصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين واتل وأسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وأعلى منزلته وللنساء منفردات عن الرجال لفعل أم المؤمنين عائشة وأم سلمة ذكره الدار قطني وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم ورقة أنت أم أهل دارها رواه أبو داود والدار قطني وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه ان كره ذلك ما لم يضق الوقت لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه لحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي عليه الصلاه والسلام أحسنتم رواه مسلم ومن كبر قبل تسليمه الإمام الاولى أدرك الجماعة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة رواه ابو داود وفي لفظ له من ادرك الركوع ادرك الركعة وسن دخول, الإمام وسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه لما تقدم وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لتركه العودة الواجبة لمتابعة امامه بلا عذر فيخرج عن الاعتمام ويبطل فرضه وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامه لم تنعقد نافلته لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة رواه الجماعة إلا البخاري وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة لقول المولى جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه والأولى فرضه ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه المتقدم ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة لقول المولى جل شأنه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية قال الإمام أحمد رحمه الله أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإذا قرأ فعنصته رواه الخمسة إلا الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله ورواه سعيد والدار قطني مرسلا وحديث عبادة رضي الله تعالى عنه الصحيح محمول على غير الإمام وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد جاء مصرحا به عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مرفوعا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام رواه الخلال وقوله عليه الصلاة والسلام اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة قال في المغني وقد خالفه تسعة من الصحابة قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملأفوه ترابا <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه <تصفيق> نحن عباد صلاة الجماعة التي يجتمع لها المسلمون ليعدوا خلف الإمام ويتابعوا إمامه، ويركعوا بركوعه ويستجدوا بسجوده ويقوموا بقيامه ويقعدوا بقعوده حتى يكون ذلك هو. الاعتمام الذي هو الاتباع الإمام سمي بذلك لأن من خلفه يتبعونه ائتم بكذا يعني اتبعه بكذا قال الله تعالى عن دعاء المؤمنين واجعلنا للمتقين إماما أي قدوة يقتدى بهم وقال الله تعالى لابراهيم قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن أم ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين افالامام في الصلاه هو الذي يتقدم المامومين ويكبر ثم يكبرون بعده وهكذا كما هو معروف ذكر أنه يصح النساء أن يصلين جماعة إذا كنا في بيت أو في مسجد خاص ليس فيه رجال ويصح أيضا أن يقتدين بالإمام في الصلاة فقد أثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم إمرأته إلى المسجد فلا تمنعوها <تصفيق> وقال أيضا لا تمنعوا إمام الله مساجد الله وبيوتهم خير لهم، وثبت أيضا أنه قال والي خرج نتخلاف، أي لا يتجملنا ولا يبدينا شيئا من الجمال ومن الزينه حتى لا يفتتن بهم هذا هو الأصل ثم في حديث عن عائشه رضي الله عنها قالت لو شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده على منعهن المساجد كما منعت النساء بني إسرائيل بمعنى أنهن في أحد عائشة أظهرنا شيئا من الجمال والزينة وخيفة من الفتنة إذا خرجنا بذلك وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له رأة صالحة تحب أن تصلي في المسجد استأذنته ولم يستطع أن يمنعها لقوله لا تمنع إماء الله مساجد الله ولما, استمنعها ك... ولما لم يمنعها كارها خروجها لأنه يخشى عليها ذكر أنه جلس في الطريق في مكان مظلم وقت صلاة العشاء وانتظر حتى مرت عليه ولما مرت عليه وعرفها أجاء مستخفيا خلفها وضربها بعجيزتها وفرج اليوهم أنه يريد بها سوء فلما فعل ذلك رجعت ولم تخرج بعد فسألها فيما بعد فقالت إنا كنا نخرج والناس ناس وأما الآن فالناس ذئاب أي في عهد عمر تخشى على نفسها ما فعل ذلك إلا خوفا أن تفتتن أو يفتتن بها مع عفتها وبعدها عن التبرج والسفور ونفق ومع ذلك إذا صلينا في بيت إحداهم فصلينا جماعة أي كما في هذا النص النساء أن, يص... أن يصلينا جماعة إذا كنا منفردات عن الرجال إما في البيوت أو في البيت خمس أو أربع من النساء يحصل لنا جماعة وإما في طرف مسجد إذا جئنا والمسجد في ليس فيه جماعة أو مثلا المساجد التي على الطرق إذا نزلنا في مسل النساء لتصلي بهن إحداث إذكروا أن إمامة النساء تقف في صفهن إلا تتقدم كامام الرجال بل تكون في وسط الصدر وذلك لانها ماموره بالتستر حتى عن النساء ولان تقدمها قد يمثل شيئا من جسدها وان كانت مع النساء يقول لفعل عائشه وام سلمة ذكر الدار القطني اي روى ان عائشه كانت تصلي بالنساء وكذلك ام سلمة وكلاهما قدوه امهات المؤمنين وكذلك اذا قصه ام ورقه امراه من الصحابه كانت قارئه فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أم نساء أهل دارها رواه ابو داود والدار قطني وفي الرواية المشهورة أنت أم نساء أهل دارها يعني مهما تغتص بالنساء النساء يعني جاء في حديث وإن كان ضعيفا الذي يسنني بماجا ولا تأمن امرأة رجلا يعني ولو كانت قارئة ولو كان هو أمي لا يقتدي رجل بمرأة ولو كانت زوجته أو, أو بنته أو نحو ذلك بل الرجال قوامون على النساء ثم وركة آله يذكر أنه كان لها جارية وعبد وكان العبد يؤذن يؤذن في دارها والظاهر ايضا أنه كان يخرج ويصلي المسجد الذي حوله وأن جاريتها وكذلك يمكن بعض نسائها يصلين معها وذكر في ترجمتها أنه اجتمع عليها عبدها وحمتها وقتلوها الذي يتخلصوا من الرق ذكر ذلك في ترجمتها يقول وحرم أن يؤمى بمسجد له إمام راتب إذا كان في المسجد إمام مرتب مداوم عليه ملتزم به فإنه يكون أولى به فلا يجوز لحدنا يتقدم وهو ليس بإمام راتب ويترك الامام ولا يتقدم عليه أحدا إلا بإذنه لأنه يكون املك به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذن فالإمام هو الذي يملك الإقامة لا يقيم المقيم إلا بأن يكون عاكم الصلاة فدل ذلك على أنه لا يتقدم أحد الذي له إمام الراتب إلا مع إذنه إذا كان يكره ذلك أو لم يأذن إذن عام إلا إذا ضاق الوقت إذا خيف أن يفوت الوقت وراك الوقت الامام في المسجد بمنزلة صاحب البيت وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في منزله ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه فإذا زار الناس أهل البيت فان صاحب البيت اولى بالامامه لانه يعتبر في ولايته فكذلك المسجد يعتبر في ولايه ذلك الامام اعتبر احق بالامامه أم من سواه هذا الحديث مشهور لا يؤمن الرجل الرجل في بيته الا باذنه إذا زرت قوما أبي بيت لهم كمزرعة أو مسكن ليس حولهم مسجد وأرادوا أن يصلوا صلاة فليس لك أن تتقدم ولو كنت أحق بالامامه ولو كنت أقرأهم قرآن أكثرهم ولو كنت أحفظهم على الذي يزور قوماً كان يتقيد أو يتأدب ويترك الإمامة لصاحب المنزل، وعند كان له مسجدا أرهل إمام المسجد. لو قدر أن ذلك الإمام إلى إكره تقديم أحد الغيره، أرأى مثلا من هو أقرء منه واحفظ وأفهم أفعلن له أو أدن الإمام وقال. اذا جاءكم من هو افق هو خير فعلنوني ان اقدمه او نحو ذلك جاز والا في الاصل ان صاحب المسجد املكوا املكوا به كذلك اذا ضاق الوقت إذا ضاق الوقت وخيف الروات الصلات أو احتباس المصلين وتضررهم بالاحتباس الجازء أن يتقدم غيره، وبهذه الحال الأول أن يراسلوه ياترسل أمير أو يراسلوه ويترك بيته فإن كان قريبا فإنهم سويه دي وينتظرونه ولو خمس دقائق أو ست دقائق. وإن كان بعيدا أبعنا وقد يعتذر ويأمرهم ابي أن يصلوا الدليل لذلك لما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عوف فتأخر عندهم واحتبس المصلون جاء بلال إلى أبي بكر وقال صل بالناس فعند ذلك أقام بلال تقدم أبو بكر ولكن إذ ركات الأولى كدر النبي صلى الله عليه وسلم أتى ولما أتى خرك الصحوف إلى أن وقع الصف الأول وصفقوا له ولما علم بذلك ستكهكر ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تصلي بالناس فتواضع وقال ما يكون لمن أبيك وحبت يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكونه يتقدم لاجل العذر وافق النبي صلى الله عليه وسلم على تقديمه وراه أهلا وكذلك أيضا لما مرض إن أوب بكر فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس فصلى بهم ابو بكر تلك الأيام يمكن سبعة أيام أو نحوها وهو يصلي بهم فدل لأنه يجوز للإمام الراتب أن يوكل وللإمام الراتب أيضا يحدده اكثر يقول لهم اذا تأخرت بعد وقت الإقامة بثلاثة وبأربعة أو بخمس دقائق مثلا أفلكم أن تقدموا غيري وعلى الأئمة أن يواظبوا على مساجدهم وعلى يتأخروا ليضروا بالناس ويحبسوهم عن أشغالهم حدث عيضا أبي سفر يظهر انه في غزوه تبوك أن الغزو أساروا أسار في أول الليل وتفرقوا وصاروا فرقا هنا وفرقا هنا وكل فرقة تقدمهم إمام يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر ماذا المغيرة بن الشعبة فتوضأ ولما توضع جاء إليهم وقد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم وقد صلوا ركعة من صلاه العشاء فصف وصل معهم الركعة التي بقيت لما سلم كان يقضي ولما رأوه فزعوا فقال لهم أحسنتم ألي أنهم ليسوا كلهم الغزو الغزو أربعون ألفا هؤلاء مجموعه صلى بن عبد الرحمن بن عوف الحاصل انه يجوز ان يقدم أحدهم اذا تاخر ذلك الامام يقول ومن كبر قبل تصميمه الامام الاولى ادرك الجماعه هكذا جزم كثير من الفقهاء اذا قيل أبي شيء تدرك الجماعة متى يكون المسلم مصليا مع الجماعة متى يدرك سبع وعشرين درجة مع الجماعة في ذلك خلاف أكثر الحكاة يقولون إذا كبرت قراءة الإهرام قبل أن يسلم الإمام فقد قد عدّرك الجماعة وذلك لأنه أدرك جزء من الصلاة حيث أدرك هذه التكبيره كلمة الله أكبر حتى ولو سلم الإمام قبل أن يجلس مأمور إذا جاء الإمام على حالة أن يدخل معه في تلك الحالة أفعل هذا الكل؟ من أدرك تحريمه قبل السلام فله اجر الجماعه والقول الثاني انه لا يكون مدركا لفضل الجماعه الا بادراك ركعه تامه وذلك لأنه يعتد بها كجزء من صلاته اذا ادرك ركعه احتسبها بحيث انه اذا سلم الامام لم يقض هذه الركعه اي بالقضى ما قبلها يقضي ثلاثه من في الرباعيه واثنتين في الثلاثيه واحده في الثنائيه فيكون قد اعتد بواحده وجعلها من جمله صلاته بخلاف ما إذا ادرك التشهد أو أدرك السجدة الثانية أو السجدتين أو أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة فإنه إذا كبر لا يعتد بك الركعة ولا يكون مدركا لشيء من صلاة الإمام يعتد به وهذا القول أنه لا تدرك إلا بإدراك ركعة اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه ثم نقول ما نتيجه الخلاف فائده الخلاف أنك إذا جئت المصلون في التشهد الاخير ليس بعد فعلهم الا السلام جئتهم بالتشهد الاخير أو جزمت بأنهم بالركعة الأخيرة وقد فاتك الركوع فإن قلنا إنك تدرك الجماعة بالتكبيره دخلت معهم وصرت مدرك فضل الجماعة وإن قلنا إنك لا تدركهم إلا بركعة فإنك لا يحصل لك فضل الجماعة في هذه الحال إن كنت تؤمل أنه يأتي جماعة متأخر ويصلون جميعا فانتظرهم حتى يحصل لك فضل الجماعة لأنهم إذا جاءوا وأقاموا صلاة ودخلت معهم اول الصلاة حصل لك فضل الجماعة ولو كنت أنها تدكي الجماعة الأولى التي هي أفضل والتي اؤذن لها وأقيم لها وأماهم الإمام الراتب ولكن أبيها أجر يعني الجماعة الأخيرة قد ذكروا عن بعض الأئمة كالشافعي و ابي حنيفه انه لا يجوز ان يصلى في المسجد مرتين جماعه هذا معتقد ابي حنيفه والشافعي ولعلكم تشاهدون الكثير من الاماله الغناء على المذهب الحنفي إذا جاءوا بعد الصلاة صلوا فرادا كل واحد يصلي وحده لأن مذهب ابي بحنفة أنها لا تعاد الجماعة بل المتأخرون المتخلفون يصلون فرادا وقد أطالوا البحث في هذه المسألة وذكروا خلافات هي خلافات ذكروا تعليلات ولألا الصحيح أنهم يصلون جماعة كما اختاره الإمام أحمد وإن كانت الفضيلة للجماعة الأولى ولكن هؤلاء لا يعدمون فضلا استدلوا أبي قصه كونه يس من يتصدق على هذا ان جاء رجل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فراه سوف يصلي احدهما كان من يتصدق على هذا او من على هذا فكان ابو بكر صلى معه لتحصل له فضيله الجماعه كذلك ايضا في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفذ بسبع وعشرين درجه فالذي يصلي فذا هو انا واحد هو واحد ان يقول انه فذ وانه منفرد وانه ليس لو الا اجر واحد واذا صلى اثنان او ثلاثه فلهم اجر الجماعه في صحيح البخاري قال باب اثنان فما فوقهما جماعه اثنان فما فوقهما جماعه واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم المالك مالك بن الحويدس اذا حضرت الصلاه هاذينا واقيم والي انكما أكبركما يخاطب اثنين فدل على ان الاثنين جماعه و جاء حديثا بهذا النصي في سنن ابن ماجه الاثنان فما فوقهما جماعه واذا كان كذلك فنقول اذا جاء اثنان بعد السلام الإمام فيصلون جماعه واجرهما اكبر من اجر ما لو سلوا فرادا وجاء أيضا حديث أنه السلم قال صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده وصلاةه مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب عند الله كلما كثر الجماعة فإن الأجر أكثر ولذلك كان كثيرا من ال العلماء والعباد يختارون الجماعة الكثيرة يقولون إذا كان بهذا المسجد صف والمسجد الثاني فيه صفان ولو كان أبعد يفضلون الذي فيه صفان أو لا يتصبح من الذي فيه صف واحد صفين وهكذا كل ذلك دليل على أنه تعاد الجماعة ولا تكره إعادتها بل قد تسل ثلاث مرات صلينا مرة في أحد المساجد صلاة العصر وانتهينا من الصلاة وبعدما انتهينا جاء جماعة وصلوا يا عشرة وانتهوا من صلاة العصر وخرجوا وبعد ذلك جاء جماعة ثالثة وعقاموا الصلاة وصلوا واجتمع مجموعه قد عشر أو أكثر ولم ينكر ذلك عليهم وفيهم طلبة علم يقول ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة وابنأل ثم تابع إذا كيه بأي شيء تدرك الركع يقالوا بإدراك الركوع إذا جئت والجماعه قد ركعوا أكبرت تكفرت الإحرام ثم ركعت وأطمعنا أنت معهم أبي قدر سبحان ربي العظيم قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت تلك الركعة وذلك لأنك أدركت الركوع وأدركت القيام بعد الركوع وأدركت السجدة وأدركت الجلسة التي بين السجدتين والسجدة الثانية أي أدركت معظم الركعة فتات الدعي هذه الركعة هكذا ...إجازة من ...وتسقط عنك... ...أبعث الكتاب... ...والاستفتاح... ...والقيام الذي قبل الركوع... ...يسقط عن المسبوق... <تصفيق> ...وقد خالف في إدارك بعضهم... ...كالبخاري رحمه الله... ...فإنه قد... ...ذكر في جزء له... مطبوع اسمه جزء القراءه خلف الامام ذكر ان جماعه من السلف قالوا من لم يقرأ الفاتحه لم, لم يعتد تلك الركعه معنى ذلك انه اذا جاء قد فاتت قراءه الفاتحه فلو كبر في الركوع فانه لا يعتد بها ويتمسك بالحديث لا صلاه لمن لم يقرا ابي الكتاب وقد اطال رحمه الله ابي ذكر الادله باشتراط قراءه الفاتحه على المامومين وكذلك يجزم بها على المسبوق ولكن الجمهور على ان من ادرك الركع الركوع اعتد بتلك الركعه وجاء في ذلك حديث أحديث عن أبي فريرة في سنة أبي داود ولفظه إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة الذي في سنة أبي داود ومن أدرك الركعة فهنا قالوا من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة وظاهر أن المراد بركعة الركوع لأنه برك بين إدراك السجود وإدراك الركوع فجعل الذي يأتيهم سجود يسجد معهم ولا يتد بها لأنه بأتوا القيام وبأتوا الركوع وبأتوا القيام الذي بعد الركوع ولم يذكر السجدتين والجلسة بينهما فلعجل ذلك لا يعد ركعه يعتد بما بعدها فاسجدوا معنا ولا تعدها شيئا اذا أتيتم نحن سجود فاسجدوا ولا تعدها شيئا ومن ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه يعني بل يعتد بها انها ركعه حركات كامله و لم يدرك الا الركوع هذا هو الظاهر سنه أبي داود اختصرها المنذري وطبع طبعات قبل أكثر من نحو ستين سنة وعلق عليها بعض المعلقين ومنهم حامد الفقي وعلق على هذا الحديث وقال إن الحديث بالركعة ومن ادرك الركعة والركع اسم القيام والركوع والرفع والسجود والجلسة والسجدة الكلمة الركعة يراد بها من القيام إلى السجدة هكذا فهم وكأنه يرجه أن من أدرك الركعة الركوع فلا يتدب تلك الركعة هكذا يختار ولكن هو يرجع ابن البخاري في رسالته ولكل اجتهاده والجمهور يحملون كل من أدرك الركعة على أن المراد الركوع أي من أدرك الركوع عبر بالركعه يريد بها الركوع لأنه بالركب من أدرك السجد ومن ادرك الركوع بل لا لأن الرؤية والركعة الركوع هذا دليل وأن الرؤية بالأفضل من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة هكذا المؤلف أنسبها لأبي داود ولا أظنها موجودة الذي بسرع أبي داود اللفظ الأول. من أدرك الركعة وقد أدرك الصلاة ويمكن أن هذه رواية خارج يسر من أبي يمكن أن يبحث عنها وقد أوردها كثير من الفقهاء حتى في الروض المربع غيره يتنقلون هذه الرواية من أدركها الركوع وقد أدركها الركعة وإظهار أنها مروية بالمعنى وهناك دليل يعتمد في إدراك الركوع وهو قصة أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء والجماعة ركوع يقول فركتك قبل الصد ثم مشيت إلى الصد فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرها حرصا ولا تعود إنها هو أن يعود لانه مشى كانوا خاف أن يرفع, يرفع فركع قبل أن يصل إلى الصف منه مثل أو نحوه ومشى راكع ولم يامره ان يعيد على الصحيح أنك وله لا تعود يعني لا تعود إلى مثل هذا رواه بعضهم لا تعيد رواه بعضهم لا تعد لكن رواية المشهورة لا تعود عندما تتعود مثل هذا يعني ما من المشي فدل على أنه بأركوعه دم اتصاله بالصف اعتدى بتلك الركعة مع أنه فاته القيام والقراءة هكذا وسن دخول المأموم مع إمامه يا كائف ادرك اذا جئت فانك تدخل مع الامام بعض الناس يتساهلون اين ورايتم انه بعد بعدما رفعوا من الركوع فلا يكبر بل يبقى واقفا يتركهم يسجدون وهو واقف ويجلسون وهو واقف يستجدون ولا يكبر إلا بعد القيام إلى الركعه الثانية كانه يقول ما إذا من دخولهم إذا كان قرآة من الركعه فكيف أدخل معهم أنا لا اعتد بها هذا لسان حاله الحديث يقول إذا أتينا نحن سجود هستجد معنا لا تؤدوا شيئا ها متى ادركت الإمام وقد رفع فكبر ور... أكبر معه ثم إذا سجد فاستد معه وإذا جلس أجلس معه وإن كانت هذه أرضكات قد فاتتك لتحصل على متابعة الإمام لك أجر على هذه المتابعة ولو في ركن واحد ولو تسبيهة أو تكبيرة أو نحو ذلك حتى لو وجدتهم بالسجدة الأخيرة فلا تنتظر تقول انتظر حتى يرفعوا كبروا اسجد معهم أوجدتهم جالسين بين السجدتين أكبروا واجلس معهم وأسجد الثاني وقم معهم هذا هو المتبع حتى لا يكون محرطا وهو يراهم يصلون ويترك متابعتهم يقول إن كان المسبوق أكبل تسليمة إمامه التالية ولم يرجع إن قالبات نافلة لترك العودة الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج عن الاعتمام ويبطل فرضه نشاهد أن بعض المؤمنين والغالب أيضا أنهم جهله أو أنهم من العماله ساعه ما يقول الامام السلام قبل ان يلتفت قبل ان يكمل التسليمات الاولى يقومون اذا كانوا مسبوقين هذا بلا شك تعرض لابطال الصلاه الماموم المسبوق لا يتحرك من مكانه حتى يسلم الامام التسليمتين إذا سلم التسليمتين يقوم للقضاء أكد يقال في هؤلاء أنهم على المذهب الحنفي لأن الحنفيه يرون أن السلام ليس بواجب يرون أنه لو خرج قبل أن يسلم تمت صلاته ولو احدث بعدما كمل التشهد أو قبل ان يسلم تمت صلاته فعليا جذلك ساعه ما يسمعون كلمه السلام وهم يقومون فنقول ان هذا خطا وان امامهم لم يثبت عنه هذا الفعل أبال هو وك السائر الايمن الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال انما جعل الامام ليعتم به فلتكن حركاته بعد حركاته امامه فعلى هذا اذا قدر مثلا انه اقام قبل تسليم الامام ديا فان رجع رجع وجلس حتى يسلم الإمام التسلمة الثانية حيثما قام صحت صلاته ولكن عليه سجدسه كما أنه لو سلم قبل تمام صلاته ظن أنه لم يفوته شيء يسجد يستدرسه إذا أتى بما فاته صورة ذلك إذا فاتت كركة ولما سلم الامام نسيت فسلمت معه اذا ما تذكر فرجيت بالركعة فان عليك السجود نسوه فهكذا ايضا اذا قام قبل ان يسلم الإمام التسليمه الثانيه اذا ما تذكر او اشار اليه من الى جنبه وجذب فجلس ثم سلم الامام التسليمه الثانيه وقام يتم صلاةه ويستدل أو الساوء عن هذا القيام فإذا لم يرجع اعتبر فارك إمامه واعتبرت صلاةه نفلا يعني اعتبر كأنه متنفل يقلبها نافلة ويصلي فرض عاده هو الكون المختار وإن كان الكثير يتساهل يقول لأنه إذا ترك العودة الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر أبطلت أبطل فرضه حيث خرج عن الاعتمام وإذا أقمت الصلاة التي ان يصلي مع إمامه ألم تنعقد نافلة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكمت الصلاة ولا صلاة إلى المكتوبة رواه الجماعة إلى البخاري فكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة هكذا جاء الحديث فإذا إشار الإمام في الإقامة فلا يجوز لك أن تستقبل نافلة أن يتكبر في نافلة هذا هو المعتاد أبل تدخل معهم بأهدا الصلاة والإضاءة التي أقيمت والتي اتيت لأجل ان تؤديها مع الجماعة أذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أقيمت صلاة الصبح ولما أقيمت جاء رجلاً وكبر وصلى ركعتين كسنة للفجر فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح الصبحة أربعة أي أتجل الصبحة أربعة أبي ابي أبي أي صلاتك انت أنت أكبرت بعد الإمام بعد الاقامه وصليت ركعتين ثم دخلت معهما صليت ركعتين فبعد اقامه صليت ركعتين بسلام ركعتين بسلام فبايهما اعتدت بايهما تكون الفريضه انكر ذلك عليه لذلك ينهى عن ذلك خالف بذلك الحنفيه الم يعملوا بهذا الحديث ولعلكم تشاهدونه في صلاه الفجر اذا جاء وقد اقيمت الصلاه وراء الامام البركات الاولى وعلموا انه سيف يطيل يكبر ويصلي السنه ويخفف هذا ما يدخل هذا قول ابي حنيفه وقد نقل ذلك أيضا عن بعض العلماء أي نقل عن ابراهيم التيمي وغيره ولكن الأمل بهذا الحديث أولى لا. وذلك لأنه قال فلا صلاة أي فلا استقبال صلاة ولا انعقاد صلاة ولا صلاة تكون كاملة إلا المكتوبة التي أقيمت فعرف بذلك أن اجتئاد أولى الحنفية وقولهم إن سنة الفجر لها أهميتها ولا مكانتها لأجل ذلك نبدأ بها حتى تكون قبل أن ندخل في الفرض لأن بعد الفريضة وقت نهي ونحن لا نتمكن ان نصليها بعد الفريضه او بعد طلوع الشمس هذه اعذارهم وقد يتخذون ذلك ايضا قبل المغرب اذا صلى جاء اول امامك ادعو قيمت الصلاه اصل ركعتين خبيبتين وهكذا افنقول ان هذا خطا ولو كان جائزا لما ضرب عليه عمر رضي الله عنه يقول وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفه لقليتها لا تبطل اعمالكم هذا هو الصحيح اذا اقيمت وقد كبرت ما علمت بانه سوف يقيم في هذه الحال تصليها خفيفه تسرع بها حتى لا تبطل عملا قد عقدته لهذه الايه ولا تبطلوا اعمالكم وهذا هو العمل الذي يعمل عليه الفقهاء ويجيبون عن الحديث بان المراد فلا صلاه كامله او فلا صلاه مستقبلة الا المكتوبه وأما هذه فليست صلاة وإنما هي جزء منها لانه كان فلا صلاة ولم يقل ولا بعض صلاة. فأنت إذا كنت قد كبرت وانعقدت هذه الصلاة النافلة ما يقال إنها صلاة مستعنفة يقال إنها بعض صلاة من احتج عليك إذا تمنتها احتج عليك بهذا الحديث يقول إن الحديث فيه فلا صلاة وأنا ما أتيت إلا ببعض الصلاة لم يكن فلا صلاة ولا جزء من صلاة ثم ارخص بما إذا خاف عن تموت الركعه أن يقطع نافلته إذا خفت أن الإمام يخاف بالركعة الأولى قبل أن تتم نافلتك قبل أن تقطعها وأن تكبر معهم واما اذا علمت بانك تسرع في هذه النافله وتكملها قبل ان يركع فانك لا تبطل هذه النافله بل تكملها خفيفه هكذا ثم بعض المشاعر يفرقون بينما إذا كان في الركعة الأولى أو قيمة أنت في الركعة الأولى أي في الفاتحة ونحوها فتقول إن كملت أبط معنينة فركع الإمام قبلي في هذه الحال إليك أن تقطعها أما إذا كنت قد صليت ركعة وبقي عليك ركعة فإن في إمكانك أن تسلع في هذه الركعة الباقية وتدرك الإمام تخفي الركوع والركعة والسجدات والتشافد وتسلم وتقوم وتكبر مع الإمام وتدرك الركعة قبل أن يركع الإمام هذا هو الأقرب أن من عكمت الصلاة في الركعة الأولى وخاف عنه إذا أتمها إذا أتت الركعة أو أمعظمها فعله قطعها وأما إذا اقيمته في الثانيه او في اخر الاولى فعلم بانه سيخففها ويدرك الامام بانه يتمها حتى لا يدخل في هذه الايه ولا تبطلوا اعمالكم ثم يقول ومن صلى ثم أقيمت الجماعه السنه ان يعيد والاولى فرضه لحديث ابي ذر المتقدم ولعل هذا بما إذا جاء لغرض قد تقدم انه صلى الله عليه وسلم صلى مرتين الصبح في مسجد الخير فرأى رجلين والتأسلين لم يصليا فجاء بهما ترعدها رئيسهما فقال ما منعكم أن تصلي معنا قال قد صلينا في رحالنا قال لا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الجماعة فصلي معهم تكون لكم نافلة لكن لم يستحبوا تتبع المساجد اكاد يعني يذكر ان بعض الشباب مثلا يقول المسجد الفلاني يصلي العصر مبكرا فسوف اصلي معه ثم أذهب الى المسجد الثاني الذي يؤخر صلاه الفجر او صلاه العصر وانا قد صليتها اذن اصلي معه مثل هذا ما كان ماثورا لكن لو أتيت إلى المسجد الثاني إلي غرر أو إلي حلقة أو إن نحو ذلك ووجدتهم يصلون فإنك تصلي معهم والصحيح أنك تدخل معهم ولو في آخر صلاتهم إذا وجدتهم قد بقي ركعه وركعتان ادخل معهم تنويها نافله الفريضة هي الأولى ولو أنك صليت الأولى منفردة لأنك نويت أن الأولى هي فرضك والأعمال بالنيات ذكر بعد ذلك ما يتحمله الإمام عن الماموم يقول يتحمل الإمام عن الماموم القراءه هكذا جزمه أن القراءة كلها يحملها الإمام عن المامومين واستدلوا بقول الله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لألكم ترحمون وما نقلها عن الإمام يحمد أنه قال أجمع الناس على هذه الآية بالسلام ولكن أقد يقال ان هذه بالصلاه التي يجهر فيها بالصلاه الجهليه بخلاف الصلاه التي يسر اليها كالظهرين فان الماموم لا ينصت لقراءه امامه لان امامه لا يقرا ومع ذلك المساله فيها خلاف ذكرنا ان البخاري يلزم كل مصل من المامومين ان يقرأ الفاتحه ويقول ان من لم يقرأه بلا صلاه له لعموم حديث ابي هريره أو حديث عباده حديث ابي هريره اي فيه انه لما راوا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اذا قال الأبد الحمد لله قال الله احمدني عبدي الى اخره ورنا راوا حديثا اقراءك على ابو هريره اقرأ بها بنفسك يا فارسي فهذا يقول إنه من قول أبي هريرة اقرأ بها بنفسك يا فارسي ثم استدل بهذا الحديث اذا قال الإمام أو المصلي الحمد لله إلى آخره فالحاصل في حديث أبي هريرة الذي الصحة هو مسلم غيره واذا كبر الامام فكبره واذا قرا فانصته صح او مسلم وان لم يخرجه فيدل على ان المؤمن متى بدا الامام بالقراءه فانهم ينصتون لقراءته يستمعون له ثم جاء هذا الحديث من كان له امام فقراءته له قراءه رواه احمد بن مسائل بن عبد الله ورواه سعيد رواه سعيد و ولكن الحديث به ضعف و لو كان رواه سعيد فانه به ضعف ولاجل ذلك لم يقبله البخاري ولا غيره كذلك حديث عباده اذا لا صلاه لمن لم يقرا بها جهه الكتاب هذا عمده عمده البخاري يقول المؤلف هنا محمول على غير الماموم يعني لا صلاه لجميع المصلين الا الماموم ان الماموم ما يحمل الامام قراءته عنه محمول على غير الماموم فلا يدخل به الماموم وهكذا عض حديث ابي هريره لما روى حديثا بالافضل لا صلاه لمن لم يقرا بهاته الكتاب فقال له عرسي إني أحيى أن أكون خلف الإمام فقال اقرا بأبي نفسك يا فارسي هذا يقول إنه من كلام أبي فريرة يقول هكذا قال في المغني ثم يقول أحديث أبي أرى أحديث جابر كل صلاة لم يقرا بها في القرآن القران فهي خداج خداج هكذا ان جاء هذا الحديث على امومه فاستدل بها البخاري وغيره على ان كل واحد مني اقراها لانه اذا لم يقرا فانه يعتبر صلاة خداج لكن أن جاءت روايه عند الخلال وفيها إلا وراء الإمام ويظهر أنها هذه وعائلة عند الخلال أبي بكر أنها تغير ثابتة يقول أبي غريرة إكرامها بنفسك يقول انه إنه اجتهاد منه ويقول صاحب المغني خالبه وتسعة من الصحابة يعني أنهم منعوا كراعة خلف الإمام حتى أن ابن مسعود قال وجدت أن الذي أكره خلف الإمام ملي فوه ترابا ولعل هذا عظا أي من هؤلاء الصحابة الله أكبر الله ان لا الى ما الا الله. اشهد ان لا الى الا الله. اشهد ان محمد هذا الرسول الله حي على الصلاه الله. والسجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه والسترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء قاله في الكافي ودعاء القنوت حيث سمع فيؤمن فقط وتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على إمامه وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت أي السورة في سكتات إمامه وهي قبل, وهي قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط وبعدها وبعد فراغ القراءة ودليل السكتات حديث الحسن عن سامرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها وإذا فرغ من القراءة كلها وفي رواية سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين رواه أبو داود ويقرأ فيهما ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. لقول جابر رضي لقول جابر رضي الله تعالى عنه كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأولى يين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرى يين بفاتحة الكتاب. رواه ابن ماجه. قال في المغني والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه هذا قول أكثر أهل العلم. <تصفيق> هكذا هذه الاشياء يحملها الامام يحمل الامام عن الماموم القراءه يدخل في ذلك قراءه الفاتحة وقراءه السورة التي بعدها على ما رويا من انه لا قراءه على ماموم وبذلك الخلاف الذي ذكرنا ثانيا السجود السهو لو قدر مثلا اذا دخل مع الامام من اول الصلاه فسهل الماموم فانه لا سجود على الماموم يحمله عنه الامام المأموم قد يسهو وقد يترك تسبيحا وقد يتهرك حركة نسيانا ولا سجود عليه وإذا سأل الإمام سجد المأمومان معه وان لم يكن منهم سعسه هكذا الثالث سجود الكلاوة إذا قرأ الإمام أبي صلاته إذا قرأ المأموم أبي صلاته سجده ولم يسجد إمامه أو قرأ الإمام ولم يسجد سقط السجود عن المأمومين رابعا السترة السترة الإمام سترة لمن خلفه هكذا بواب بأ البخاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى ستره ويكون هو سترتهم ويكون الصف الأول سترة للصف الثاني وهكذا لم يعمر أن يستثر بشيء يقاله بالكافي خامساً التشهد الأول إذا سبق مركعة أرباعية إذا جئت وقد سبقك مركة أصليت معهم ركعتا هي الأولى لك ويتان لهم وجلست معهم لتشاهدهم وليس لتشاهدك صليت الثانية معهم ويتان يهلكها وقمت معهم إساك طعنك السجود إسا الجلوس والتشاخد الأول هذا يعني إثنان أي التشاخد الأول وجلوسه يحمله مع أيضا الإمام أكد ذلك أيضا أمنع من هذا السجود أي حتى لا يخالف الإمام لو قال إذا قاموا إلى الثالثة وهي الثانية في حقي أتأخر وأتشهد وأسرع وأقوم أن أقول إن بي هذا مخالفه فلني إنما أجعل الإمام ليعتم به أفل ذلك إلا يخالفه بل يتابع إمامه يتابع الإمام ولو يترك هذا الجلوس الليلة التشاهد والتشاهد نفسه هذه ذكرها هنا ذكر سبعة القراءة الثانية سجود السهو، الثالثة سجود الكلاوة، الرابع السترة، الخامس الجلود، السادس التشاهد الأول، السابع جلس الجلوس، وقد ذكرنا أن بعضهم نظمها التي يحملها الإمام. أنظمها بعضهم بقوله ثمانية بها أمر المصلي عن المأموم يحملها الإمام سجود تلاوة وسجود شكر قنوت الوتري إن سمع الإمام وزدها بالتشاخد مع جلوس له الذي ليس يعقبه سلامه وسترة وفاتحة وملء يكذا التسميع قد تم النظام هذه الثمانية التي يحملها الإمام وإن كان لبعضها خلاف يقول وسن للمأموم أن يستفتها ويتعوض بالجهرية إذا جئت والإمام قد كبر وقد ابتدأ في القراءه فإنك تكبر وتستفتش سبحانك اللهم ومع بحمده في سرعة وتتأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعد ذلك تتنصد وذلك لأن هذا ما سمعته من الإمام أنت تنصت لكراعة الإمام إذا تكون قراءته كافيه لك عن القراءه وأما التشاو أما الاستفتاح والتعوذ فإنه سر فإنك أن تأتي به ولو أهالة كراءة الإمام مقصود الاستفتاح ومقصود التعوذ إلا يحصل بكونك تستمع كراءة الإمام لأن الإمام لا يجار بالاستفتاح حتى تنصي له ولا بالتعود حتى تنصت له والمقصود من الاستفتاح ان يكون المصلي مبتدئا بهذا السنة والمقصود ايضا من الاستعاذه ان يكون المصلي متعوذا ومتحفظا من هذا الشيطان ولا يحصل ذلك بسماع القراءه واما القراءه فيقولون يقرا الفاتحه والسوره حيث شرعت اي حيث شرعت السوره في سكتات الامام وفيما لا يجهر به يحرص على ان يقرأ الفاتحه لك ان الصلاه سري كالظهرين فانه يقرأ أي أنه ليس فيها جهر، يقرأ الركعة الأولى، يقرأ سورة التي منها أمة يسر من القرآن، وكذلك الصلاة الركعة الأخيرة، يقرأ الركعتين الأخيرتين من المغرب، يقرأ فيها المعموم، والركعتين الأخيرتين من العشاء، يقرأ فيها أيضا المعموم، يقرأ، يقرأ لأنه ليس فيها جهر، وأما الجهديه الركعتين من اغرب الركعتين من العشاء وصلاه الفجر فانه ينست ولكن يستحب له ان يقرأ في سكتات امامه في سكتات امامه السكتة الاولى اكمل القراءه وبها الاستفتاح وإذا قدر مثلا مثلاً أنك بسرعه بسرعة الفاتحه الفاتحة قبل أن يبدأ الإمام بالجهرية ولو قرأت منها آية آية نصفها، أعدتها تغتنم سفوتها الإمام لأن بعض الائمه قد يطيل هذه السكتة التي هي الاستفتاح لأنه يستفتح ثم يتعوذ ثم يبليس من سرًا لا إذا بعض المأمومين الاستفتاح أم التعود فإنه يقرأ في الباتيا هذا يقول السائل قبل الباتيا في الركعة الأولى على الاستفتاح لأنه لا يسكن في الركعة الثانية أكذ ذلك أيضا بعد القراءة وكذلك بعد الفراغ من القراءة فأثبت انها هنا ثلاث سكتات السكتة الأولى للاستفتاح والسكتة الثانية بعد الفاتحة والسكتة الثالثة بعد القراءة وقبل الركوع السكتة التي قبل الركوع هذه مذكوره من الأحاديث وكانوا الحكمه فيها ان يترد اليه نفسه ومن الحكمه ايضا ان يفصل بين القراءه والتكبير بالركوع حتى لا يظن ان هذا التكبير من القراءه يسكت بقدر مثلا قراءه ايه او نحوها ففي هذه السكته اذا لم تكمل الفاتحه فإنك تغتن ما وتقرأ فيها التي قبل الركوع والعادة أن الائمه في هذه الازمنه يميزون آخر القراءة إذا أراد أن يركع فإن الآية الأخيرة التي يقف عندها يمدها ليعلم أن انه أنه سوف يركع بعدها فإذا مدها ثم انتهى وسكت قبل ان ينحني فانك تقرا ما تعسر ايه او ايتين او بعضها هاتان سكتتان قبل, قبل الفاتحه وبعد الركوع وقبل الركوع السكته التي بعد القراءه كلها الخلاف في السكته التي بعد الفاتحه وقبل القراءه هذه بها خلاف أنكرها بعض العلماء ومنهم ابن القيم في كتاب الصلاة وذلك أنه ما ثبت إلا سكتتان في حديث سمرة حفظتون النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتتاً بعد التكبيرات وسكتتاً بعد القراءة كلها ثم كتبوا إلى امران بن حسين حصادك سمرة حصادك سمرة يعني في أن هناك سكتان ولكن أ جاء في رواية في حديث الحسن عن سمرة أ جاء في رواية أنه يسكت بعد الفاتحة وقيل انها ساكتة قبل التامين اذا قالوا للضالين حتى يفصل الضالين من امين وقيل انها ساكتة بعد الضالين وبعد التامين حتى يمكن المامومين من القراءه أو حتى يفصل بين الكراءة الفاتحه وقراءه السورة ويمكن أيضا أن من الحكمة أنه يسكت حتى يتذكر حتى يفكر ماذا يقرأ أي سورة يقرأها لا بد أنه يسكت هناية حتى يفكر ماذا يقرأه فهل ان يقتنم المحمومة يقرأوا هذه السكتة يبالغ بعض العلماء بعض الفقهاء وقالوا إن هذه السكتة طويلة وأنها بقادر قراءة الفاتحة ولكن ليس على ذلك الدليل الصحيح ايضا أنها سكتة خفيفة وعملة ابن القيم في إنكارها أنهم ما ذكروا إلا سكتة سكتة قبل الفاتحة والسكتة قبل القراءة كلها ولو كان هناك سكتة طويلة بعد الفاتحة إلا خبيت عليهم ولم اختلفوا بيها ذكرها بعضهم من يذكرها يقول في حديث جمرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا كبر إذا استفتح إذا كبر وسكت الاستفتاح وإذا فرغ من قراءة كلها هكذا في عديد سمرة رواية يعني سكت إذا كبر وسكت إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم والضالين فاختلف على سمرة أثبت بأنها سكتتين السكتة العلماء التوقف من عليها للإستفتاح والسكتة الثانية مختلف فيها. هل هي بعد الفاتحة أو بعد القراءة كلها وعلى هذا حيث عندما يدل على أن هناك سكتة فلا ينكر على الإمام إذا سكت بعد الفاتحة يقول يقرأ المعموم فيما لا يظهر فيه أمتى شاء أي في الظهرين أو في الأخيرة من المغرب وفي من العشاء يقول جابر رضي الله عنه أكنا نقرأ في الظهر والعصر يا خلف الإمام في الركعتين الأوليين أبي الكتاب يسوره وفي الأخيرتين أبي فاتهة الكتاب هكذا رواه ابن ماجه المأمومون ساكتون الإمام ساكت وليس بالصلاة سكوت مطلق فإذا كان الإمام ساكتا فالمأمومون لا يسكتون يعني ما يسمعهم شيئا معلوم أنه يقرأ يقرأ سرا وقد سئل أخباب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال نعم قيل باي شيء عرفتم انه يقرا فقال باضطراب لحيته انه لما كان يقرا يلاحظون ان لحيته تتحرك من حرصهم انكلوا كل افعاله حتى نقلوا حركه لحيته في الصلاه هذا دليل على انه كان يقرا واذا كان يقرا فلا بد أيضا أن المأمومين يقرأون إلا يسكتون إلا يسألوا الصلاة سكوت الاستحباب هكذا قال أبو محمد المغني فالاستحباب ان يقرأ في سكتات الامام يعني السكتات التي ذكرنا وبما لا يجهر فيه يعني كالظهرين والأخرة من المغرب والأخرتين من العشر هذا قوله أكثر أهل العلم ونكفها هنا والله اعلم